من زمان صوتنا يوصل حلم يكبر وكلامنا في الأغاني يوصل لبعض إنسان كنتش مجرد لحماš oih ma neko nekuluudiama وChlamne وكنا في yusenae و PAULNA Inshaki xd fit kind jemen �E אח还 oega sutta all Fati A Duzuutan rejvan wow t allekuvan i kul humjaa, by mz tense jepni. Hayır mle 생mi e Podula �...? Paten PDF רna Pana N switch oih numbered jepkani R Kle bojil. MeMI fruit nefret. Toow naprawdę secundan concerning... he'legsation... léo�okes... he's gimalipsake국, yes proof... heimden... He'leg... heimna f encourages.. hyslnida réalité.. اللي بيقرا متاسير بي رسمت مصري تعبيري تغني ووضح تفسير ان كورباك الراب لما بيوصف حد الشاب هو وقح حلبه وحتى عذاب دايما بيفكر في الاسباب اللي خليك تعرف تميز الكويس من اللي بي بيهيس بي لما بيغني الراب الناس تقف وتزوم كويس بس كلامي دي معاني تسيب علامة في الاغاني تاني قشرت فكالي ان الراب فوق زميلي لما تسمع صوت لازم ايدك تبقى فوق عشان لو فكرت تعاديني دي العذاب خليك عليد كلام خلينا بنربنا حقنا والناس تقف في صفنا بس في ناس كتير مش فاهمه ان الحكايه مش بس الكلمه لما تطلع مني لازم بيها الناس تحس اسمع اللي انا بتكلمه فكر في حد افهمه انسان حقيقته بتكلمه ايوه الحقيقه بتصدمه بعد ضمير وسلمه عليه عايزكم تحكموا ما هو اللي اني اضرب نفسي مش في صف الدنيا ومش في صف ربنا انا هقول اللي حاسه مش كلمتين بيترشوا ربي رزقني بموهبه واحنا